وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نارا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتِلُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسى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 قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرم أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارول أخي شجد به أزري وأشرفه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا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 قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرط علينا أو أي يطغى قال لا تخافا إنني معك ما أسمع وأرى فأتياؤ فقولا إن رسول ربك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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّتِ الَّذِينَ عَاونَ فجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى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 إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما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 إنه لك بيعكم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلب أنكم في جدوع النخل ولتعلمون أن أينا شد عذابه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 نَبَرَّ عَلَيْهِ يَاعْكِفِينَا حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا أَخِي لا لَكَ بِالنُّطْفَةِ وَلَا بِرَأْسِي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 أَمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى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 قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى